قال رحمه الله ورؤيا أن الخضر اعتذر إلى القوم وذكر لهم شأن الملك الغاصب ولم يكونوا يعلمون بخبره قال قوله تعانى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 فأما السفينة فكانت لمساكين وصنعنا بها ما صنعناه ما لم تصبر عن السؤال عنه لأجل ما ذكر لك أن ثم ملكا يأخذ السفن الصالحة فأعبناها لأجل أن تسلم وأما الغلام لذي قتلناه ولم تصبر عن السؤال عنه فهذا هو الشان في قتله أننا خشينا أن يرهقهما طويانا وقفرا أي أن يكون سببا في قفر أبويه وربما التعلق بالولد ومحبة الولد تنتج المتابعة له في شره والعياذ بالله والدفاع عنه والأخذ بما هو عليه من الباطن فلأجل حماية الأبوين الصالحين من شر هذا الولد الفاسد فعلنا فيه ما فعلنا بأمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل طغيان للأبوين ويحصل قفر لهما بسبب التعلق بالولد والمحبة للولد فيتأثران بفعله وبكفره وطويانه فيحصل ما يحصل من البلاء فإن الجنيس يؤثر سواء كان ولدا أو والدا أو زوجة أو غير ذلك من الجلساء يؤثرون على المجالس فلأجل هذا الأمر أردنا إبعاد وإقصاءه بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من إزالته تماما وهو القتل الذي لم تستطع أن تصبر عليه ولا شك أنه عجب فغلام مثل هذا صغير لم يبلغ الحنث ولم يكلف ثم يقتل لله الأمر لا يسأل عما يفعل وهم هذا أمر الله سبحانه وتعالى أمر الخضر أن يفعل هذا فعل أمر الله جل وعلا ولو أمرنا الله أننا نقتل أنفسنا فيجب علينا أن نفعل هذا لكن رحمة بنا لم يأمرن بمثل هذه الأوامر الشاقة علينا فأمر الخضر أن يفعل هذا وأما الغلام أي الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين هم على إيمان وعلى خير وعلى صلاح وقتلناه فخشينا أن يرهقهما طويانا وقفرا فإن من يكون المقصود ما تقدم فخشينا أن يرهقهما أي أنه يحصل لهم ضرر بكفره فيتأثراني أو أنه يطغى عليهما ويؤديهما طغياناً وقفراً يؤديهما بسبب ما هو عليه من الباطل فيؤدي الأبوين الصالحين فإن يكون التأثر منهما فيقفران أو يحصل لهم من الطغيان ما يحصل تأثراً بالولد أو هذا الغلام المدبر الذي قد طبع عليه أنه كافر يطغى على الأبويه ويؤدي الأبوين الصالحين المساكين هؤلاء يؤديهم جداً وربما يضربهم وربما يهينهم ويذلهم ويحصل منهم من العصيان ما يحصل تجاه الأبوين فآرحناهم منهم وسيبقى لهم هذا الخير الذي هم عليه من الإيمان لكن سيحصل أذى لهم من هذا الولد فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأغرب رحمة فقتلنا فالمعنيان مكتملان إما أن يكون يتأثران به فيكفراني ويحصل لهم من الطغيان ما يحصل بسبب الولد لأن الولد يؤثر والاب يحب الولد والام كذلك وكم من امهات ثلاثيه الضعف في النساء اكثر تتاثر بالابن تدافع عن فعاله السيئه دافعا عن فعاله السيئه وربما تاثرت به اي يكون المعنى الاخر انه يطغى عليهما ويصل عليهما او يؤدي هذين الصالحين فرحناه منهم فهذا محتمل وليس ذل هنا بقتل الخضر على جواز دفع أغلب المفسدتين بارتكاب أدناهما لأن هذا لابد له من مسوّر شرعي وهذا ما في مسوّر شرعي فيه لكن شيء بأمر الله سبحانه وتعالى فعله الخضر فليس هذا من هذا الباب أي من باب دفع على الأدنى المفسدتين لاجل دفع الأغلب منهما لأن بقى هذا الولد فيه ضرر عظيم على الأبوين فارتكبنا المفسد الأدنى أنه يقتله هذا ليس من هذا الباب ولا يستدل بهذا بهذه الحادثه على هذه القاعده بارتكاب ادنى المحسدتين لدفع اعلاهما هذا ليس من هذا الباب وقد نبه على هذا انحفذ رحمه الله تعالى فقال وأما ما استدل به على جواز دفع اغلب الضررين باخفهما فالصحيح لكن فيما لا يعارض منصوص فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس لمن يتوقع منه أنه يقتل أنفساً كثيراً قيل إن إنه يتعاطى شيئاً من ذلك وإنما فعل الخضر ذلك للطلاع الله سبحانه وتعالى عنه أو له. هذا كلام جميل أن هذا صحيح دفع, أخف المفسدتين أو دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخف هذه قاعدة صحيحة لكن لا لابد في هذه القاعدة أن لا تعالض منصوص الشرع فلا يسوق للشخص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 هذا لا يجوز وأما الخضر فالله أذن له أذن له بذلك لأنه لو بقي الغلام بوحي الله سيرهق أبويه طغياناً وكفراً هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وأما أنت فلا يجوز لك أن ترتكب من أجل الاحتمالات فتقتل أنفساً تقول يحتمل أن هذا رجل شرير سيفعل إذا تركناه في الناس كيت وكيت هذا لا يصرح فلا يجوز أن يتعاطى الشخص شيئاً من ذلك. إلا بعد الفعل فإذا قتل يقتل عن جهة الدولة وطريق الدولة هي التي تقيم الحدود فإذا فرطت حسبنا الله نعم الأقيم ولكن من كان مظلوما وقتل له قتيل فهذا الأمر أخف ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أما أنت لا تخلق في القضية وتذهب تقتل هذا لا يجوز حاصل أن هذه القاعدة يشترط فيها أن لا تعارض منصوص الشرع أن لا تعالد منصوص الشرع الشرع نهى عن قتل الأنفس وتذهب أن تقتل للاحتمالات لأن الخضر قتل للاحتمال الخضر معه وحي من الله سبحانه وتعالى وإلى الغاعدة صحيحة أنه يدفع أعلى المستدتين بارتكاب الأخف منهما لكن هذه الحادثة لا تسلل بها وتذهب تقتل الأنفس من أجل أنه يحتمل هذا الرجل الشريف سيقتل أم من الناس هذا ما هو إليك فإذا فعل بعد ذلك يفعل به عن طريق الجهاد المختصة قال رحمه الله فقشينا أن يرهقهما طغيانا وخفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وقيل أبدلهما بنت تزوجت نبي ولدت نبيا الله علم فهذا خليق بالإسرائيليات فالله لا يكفينا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه فالله أبدلهما خيرا من هذا الولد الشقي الذي لو عاش لأثر على أبويه طغيانا وخفرا أو لو عاش لآذى الأبوين لأنه رجل طاغي رجل لا يباني بأحد أبوين أو غير أبوين لا يباني بأحد فسلامة للأبوين الصالحين فعلنا فيه ما فعلنا والله المستعام قال. فأراد ربهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه أي من هذا الغلام الذي قتلنا ديلا وصلاحا وتقى وطهارة من الذنوب خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما المولى سبحان الرحيم الكريم أفضل من هذا الشرير من حيث الطاعة ومن حيث الدين ومن حيث الصلاح ومن حيث الرحمة بالأبوين وأقرب رحما أن يرحم هذين المسكينين على كبر سن فآردنا هذا لأجل إسانة هذا يحصل ما يحصل من الخير وأقرب رحمة أي رحمة بوالديه وبراً ومودة لهما هذا معنى قوله أقرب رحمة واسم التفضيل ليس على بابه لأنه شرين ما فيه خير فآردنا أن يبدلهم ربهما خيراً ليس هنا اسم التفضيل على بابه وأنه فيه خير لكن نريد أخير للأخير ما فيه خير هذا الولد فاسم التفضيل ليس على بابه أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقرا فأصحاب النار ما هم في خير فلا يقال اسم التفضيل هنا على بابه وهكذا أقرب رحمة ليس على بابه لأنه ما فيه رحمة للأبوين هذاك عاتي كافر طاغي والله قد علم طغيانه فحصل ما حصل فاسم التفضيل ليس على بابه فليس فيه خير ذلك الولد وإنما نريد الأخير والأفضل منه فهو الشقيء كما وصفه الله سبحانه وتعالى كما سيت في الحديث فلا يستفاد من هذا أن اسم التفضيل على باب فيه خير لا نريد من هو أفضل منه ومن هو أقرب رحما للأبوين فأنه هو شقيء كما سمعته واسم التفضيل قد يخرج عن بابه كما في الآية التي أشرنا إليها أصحاب الجنة يوم إذا خير مستقر لا فهم ليسوا في خير أصحاب النار حتى يقال هؤلاء في أخير ولكن أولئك دونهم هذا مهصار قال رحمه الله قوله تعالى قوله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي فعلمنا خشيهنا بمعنى العلم فخشينا وفي قراءة ابن عباس وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين فخشينا أي فعلمنا كيف سيكون فخشينا في قراءة ابن عباس فعلمنا سيكون وكان أبواه مؤمنين فعلمنا في قراءة ابن عباس إلا جاء هذا التفسير من كلامه انظر لنا يا أخي هذا زيادة كافر نعم فكان كافر نعم صار أحسنت وفي قراءة بن عباس وأم الغلام فكان كافرا هذه الزيادة من أجلها وكان أبواه مؤمنين فخشينا أي فعلمنا أن يرهقهما يغشيهما وقال الكلبي يكلفهما طغياناً وخفراً قال سعيد بن جبير فخشينا أن يحملهما حبه على أن, ي... على أن يتابعاه على دينه هذا قول القول الثاني خشينا أنه يتعب الأبوين بالعقوق والعسيان وربما الضرب والإهانة إلى أخذ ذلك مع ثباتهم عن خير قال سعيد بن جبير فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه لعادة الأبوين ربما يحصل منهم متابع له للمحبة الموجودة هذا شيء جويل عليه بالنسبة للمحبة وإلا المثبت من ثبته الله ولو يكفر أغرب غريب من أهله فما هو حوله وهكذا في الجانب الآخر العاصي عاصي ولو كان ولده على أكمل ما يكون من الصراح ما يتأثر بولده يبغى على عصيانه كما هو في حال مسعد فإنها بقيت على قبرها وأرادت أن يرتد سعد عن دين محمد ولا تأثرت بدين سعد ولهي حول سعد كثير من العتاه من المشركين أنا قال لها سعد يا أماه لو كان لك مئة نفس تخرج نفس بعد نفس ما تردت دين محمد فلله دره هذا هو الثبات أما العواطف هذه تضيع الشخص من أجل أبي من أجل أمي أترك الاستقامة والله لو يفعلون بأنفسهم ما يفعلون ما أترك دين الله لا أترك الاستقامة الود شيء والمحبة شيء والبر شيء وديننا شيء آخر ما عندنا استعداد في المساومة فيه نسى الله ثبات قال رحمه الله قوله تعالى أن يرهقهما يغشيهما وقال الكلب يكلفهما طغيالا وخفرا قال سعيد بن جبير فقد شيناً يحملهما حبه على نتابعاه على دينه قوله تعانى فأردنا أن يبدلهما قرأ أبو جعفر نافع أبو عمر بالتشليد يبدلهما بالتشليد ها هنا وفي, تفسير وفي سورة التحريم القلم الشيء طيب وقرأ الآخرون بالتخفيف وهما لغتان فرق بعضهم فقال التبديل تغيير شيء نعم هذا معنى الإبداء رفع الشيء ووضع آخر مكانه كما هو معلوم يرفع الشيء ويوضع آخر مكان هذا الذي رفعه قال وفرق بعضه فقال التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه هذا الإبدال والتبديل هذا تفريق دقيق بين التبديل وبين الإبدال الإبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه يحفظ هذا التفريق والتبديل تغير الشيء أو تغير حاله وعين الشيء قائل على ما له عليه لكن تغير صفته ويغير حاله والعين على ماهي عليه هذا يقال له تبديل كان يكون هذا العين على صفة معينة فيبدلها يصلح فيها من هنا وهنا ويغير فيها ويزين فيها فهذا تبديل كما حاول المبتدعى أن يبدلوا كلام الله فهذا تبديل يكون الشيء موجود قائم على ما هو عليه ويغيرون فيه فيأتون إلى الصفات ويبدلون المعاني التي قد نصت عليها الأدلة فيأتوا إلى الوجه بمعنى النعمة ويأتوا إلى القدم بمعنى الشدة يأتوا إلى الساق إلى آخر ذلك بمعنى الشدة إلى آخرها والرحمة بمعنى إرادة الثواب والغضب بإرادة الانتقام هذا تبديل التحريف ولا يجوز هذا مع أن شيء قائم علمه وعليه ما غيروا اللفظ ولا شيء ولا أبعدوا وإنما غيروا الشيء عن حاله وعن ما يدل عليه هذا تبديل سلكة والمبتدعة وأما الإبدال فهو رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه هذا يقال له إبدال هذه التفريقات تحفظ يا أخواني يمر معنا كثير في تفسير البغوي فقط من هذا الباب لو واحد من أخواننا يجرد الأشياء التي يذكرها رحمه الله ويجمعها يفيدنا من تفسير الموقع فقط في الفروق بين الالفاظ خير كثير ومر معنا لكن ما ننتبه وهذا خطا منا ينبغي يقضم في طلب العلم ما مر معك مثل هذا يكتب في الأول التفريق الفرق بين الابدال والتبديل مرت معنا كلمه قبل ايام يا اخوان ما هي نسيناها ها ذكيه زكية وزاكية أحسنته والتفريق بينهما ما معنى زاكية هو ما معنى زاكية ومن هذا الباب يمر معنى كثير في التفسير هذا فلو يجمعها شخص يفيدنا ما خرجنا من تفسير البغوي وما استفدناه من الألفاظ التي بينها فروق قد يكون اللفظ واحد ما بينهم تغير لكن يأتي على أكثر من معنى وما هذا لفظ مختلف تبديل إبدال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 وهو ما عظمه إذا صلح الولد والله ما عظمها من نعمة عليك إذا صلح الولد ترتاح أنت تهدأ يهدأ بالك ويسكن روحك على الولد وخوفك على الولد لأنه صالح مقبل على القرآن مقبل على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى مقبل على ما ينفعه في هذه الدنيا خلاص تهدأ أنت لكن إذا كان شقيًا مثل هذا نعوذ بالله مشرش من غلام هذا إذا عاش سيتعب الأبوان بعده هذا بلع على الأبوان بلع أحيانا الشخص يتمنى موته مثل هذا ترتاح لأنه قد اتعبه جداً وعناه وحصل من ورائه ما حصل من الشر ولكن ينبغى أن يدعو له بالصلاح أن الله يصلحه وأما إذا يئس منه فهذا شيء آخر وننصحاً لا يستعجل الشخص ويدعو على أولاده فالجلس يصل عن هذا لا تدعو على أبنائكم على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم والشخص يتأنى في مسلة الدعاء على الإبن أو على النفس أو على المال لا يستعجل نوح صبر على ولده إلى آخر نحظات وهو يقول له يا أبو لي معنا ولا تكن مع الكافرين وصبر عليه سنوات عديدة كله حتى ينجو من عذاب الله فإنه إذا مات على الكفر هلك يسأل الله العافية الصبر طيب والنبي عليه الصلاة والسلام صبر على عمه إلى آخر أنفاس وهو يدعوه للإسلام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 ومثله الآية التي تقدمت ومثل ذلك أيضا أنت أفض وأغلط من رسول الله أتهبنني يا, يا عدوات الله أو يا عدوات أنفسهم ولا تهبن رسول الله أنت أغلط وأفض من رسول الله والجانب الآخر ما فيه شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وهنا يقول لعمر هذا أنت أغلط وأفض فيحصل لهيبة منك لكن رسول الله ما فيه شيء فمن هذا من هذا الباب اسم التفضيل ليس على بابه لأن الجانب الآخر ليس فيه شيء من المعنى المذكور فهو رحيم بالمؤمنين أما الكافرون فالله قد أمره بذلك يا أيها النبي جاهد القفار والمنافقين واغلط عليهم فالغلط على الكافر شيء آخر أما المؤمن وهو رحيم بهم عليه الصلاة والسلام فهذا من هذا الباب أيضا أنت أفض وأغلط ليس في الجانب الآخر شيء فإذا يكون اسم التفضيل ليس على بابه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 يعني مع أقرب رحمة قال ابن عامر وابو جعفر يعقوم بضم الحا والباقون بجزمها رحمة كما هي عندنا فمنهم من ضم الرا والحا رحمة والباقون بجزمها أي عقفا من الرحمة وقيل هو من الرحم والقرابة قال قتاد أي أوصل للرحم وابر بوالديه ان يبدلهم الله هذا الذي هو اوصل للرحيم وابر بالوالدين قال الكلبي ابدلهم الله جاريه فتزوجها نبي من الانبياء فولد له نبيا كما ترى عن الكلبي هذا خليق ان يكون اسرائيليات ولا تعدرج عليه الله علم ما الذي ابدلهم الله سبحانه وتعالى قال فهد الله على يديه أمة من الأمم أي هذا النبي الذي ولدته تلك الجارية بدل ذلك الغنام. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال أبدلهم الله جارية ولدت سبعين نبيا قلنا هذا لا تعد عليه قال ابن عطية وهذا بعيد لا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل ولم تكن هذه المرأة منهم كلام مختصر مفيد هذا بعيد سبعين نبيا هذا بعيد لا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل ولم تكن هذه المرأة منهم وهكذا القول الأول أن هولد نبي يحتاج لتوقيف ويحتاج وما عندنا دليل وما عند دليل فيكفينا ظاهر القرآن أن هذه دعوة نبي دعوات الأنبياء والسجابة ورجاء الأنبياء يتحقق في الأكثر والأغلب أن الله يحقق لهم رجاءهم وقال ابن جريج أبدلهما بغلام مسلم هذا محتمل قال انظر هذا الأقوال في الطبري وقد ما الطبري إلى أن المقصود بالآية أن الله أبدلهما بالغلام جارية طبري الإمير لهذا أبدلهما بالغلام جارية والبنات فيه النفع والله فيه النفع عظيم جدا والأصل ليس الذكر فالأنت لكن في زمننا هذا والله من رزق بنات هنيا له. يصبر عليهن وعلى تربيتهن وهن باب أبواب الجنة باب أبواب الجنة يصبر عليهن الزمن هذا زمن فتن البنت في البيت ربما تستقيم له والولد ما تدري أين راح إذا خرج ليبغى الغلب مشغولا به قال قال مطر فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي فيه هلاكهما آه إلها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فهؤلاء كرهوا موته وفي موته خير ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرضى امرؤ بقضاء الله تعالى ما يجمل هذا الفلام يا أخوان عيد من أوله قال مطرف فرح به أبوا حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرض مرؤ بقضاء الله تعالى فان قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب الى هناس هنا